السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد اللهم ألاتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ناوكينا عذاب النار ربنا لا تزغق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن شاء الله بإذن الله اليوم لقاء مفتوح مع الطالب والطالبات الفرقة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله هيبقى يعني الدرس الاول ان شاء الله هنتكلم فيه عن رسالة واهداف المعهد تذكيرا للاخوة والاخوات بالرسالة اللي المفروض ان هما انضموا عشانها وبالاهداف اللي هم المفروض ان هما يعني يوصلوا لها او هما بيتابع نفسهم في الوصول اليها والزا ما احنا قلنا ان هذا ان شاء الله بإذن الله هيبقى الكلام عن رسالة واهداف المعهد لان دايما بيبقى احيانا الواحد عزمته بتفتر او عزمته ب بتقل لما بيكون الهدف عنده غايد فلما بيكون الهدف واضح بيكون الانسان دائما متيقظ وصاحب همة في الوصول لهدفه لكن طول ما الهدف بيروح وبيرجع،, بيروح وبيرجع يعني بيكون عامل بالضبط كده زي اللي, اللي في شبورة بتمنع عنك الرؤية الصحيحة بتخلي الانسان يبقى مسيره ضعيف عامل بالضبط زي اللي بيبقى ماشي بعد الفجر في الطريق بعربيته في ليلة مثلا باردة شوية الشخص ده غالبا وهو ده ماشي ده دا بتلاقيه دايما يمشي شوية ويقف يمشي شوية ويقف أو بيمشي بطيء ليه لأن الرؤية مش واضحة الرؤية مش واضحة دي بتعمل لنا مشكلة كبيرة جدا إن قد يكون الواحد أصلا يطلح في الأخر أنه مش ماشي ده الفكرة كلها إن هو كان متخيل أنه ماشي هو مش ماشي ولا حاجة ده هو واقف ليه؟, ليه واقف لأن كان فيه شبورة أفلت عليه وهي انه مش قادر يشوف هدفه فلما مشاش شايف هدفه زي ما كان كده في دارة الذكر وقلنا الراجل الشاعر قال كلمتين او بيتين كده خلاصة سوف تدري اذا منجلل غباره افرس ان تحتك ام حمره فينا كتير جدا مفكرة ان هي يعني ماشى اه الى الله على فرسان وعلى جمال وعلى اه وفي الاخر يعني يطبح انهم ولا مشين على حاجة ولا بتاع ده لسه قاعدين محل كسر ده بنقول عندنا في العاميه الناس لسه في بدايه يعني في بدايه الطريق او اصلا ما حطش رجله لسه على الطريق ليه لانه ساب نفسه يمشي من غير هدف او لعدة اسباب اخرى من اهم ادله مسألة وضوح الهدف فاللي اللي مساله وضوح الهدف والريتاله اللي احنا بنتكلم عليها والمعهد أصلاً يعني في دايما الناس انا أنا محترم بين المعهد هنا وما بين كذا وما بين كذا وما بين كذا فتيجت قل له طيب إيه الأهم في حياتك إيه إنت عندك إيه الهدف أصلاً تسعى إليه يعني انت دلوقتي أي واحد فينا دلوقتي إيه هدفه اللي بيسعى إليه الهدف اللي بيسعى اللي إنت تسعى إليه ساعتها ساعتها يحدد لك إنت تمشي في أني اتجاه ليه الناس بتحتر؟ لإن الناس لما ما تبى شعرت فهي عاوزة تروح فين ترى ترى محتارة ااا واحد يقول لك أنا عاوز أطلب علم واحد يقول لك أنا عاوز أعمل كذا واحد يقول لك أنا عاوز أسافر واحد يقول لك أنا عاوز أشتغل واحد يقول لك أنا عاوز واحد يقول لك أنا عاوز اطربة. واحد يقول لك أنا عاوز كذا مش وضع هدف فبالتالي مشجت في الحياة مش عارف ياخو قرار تلم فطبعًا يعني اه اه اه من الحاجات المهمة جداً يا جماعة لازم ندركها في في ال في, ال في, ال في ال دي بالذات لنا كلنا ليه وليكم نحن كلنا كلنا بلا استثناء محتاجين نعيش في فترة وفي بيئة تزكية وتربيه كلنا محتاجين نخبع للتزكية وللتربيه كلنا محتاجين إن نحن نقف من أول وجديد مع نفسنا عشان نشوف يعني ما الذي نسعى إليه ما الذي نريد أن نحققه احنا فعلا بنسعى إلى تحقيق مجد الدين، بنسعى إلى تحقيق رضا الله عز وجل، ولا نحن بنسعى لأهداف شخصية وكل واحد بيدور في نفسه ويفكر في نفسه بيفكر في مصلحته أولا بيفكر في إيه إيه حاجة هي على هوا لأن أحيانا الإنسان بيمشي في الدين يعني بيبقى بيعمل دين فعلا بس بيعمل الدين على هواه، مش بيعمل الدين اللي يرضى ربنا مش بيعمل الدين اللي ربنا بينا دينوطها مهمة جدا لازم نتفطن إليها إحنا بنعمل الشيء اللي يرضى ربنا ولا بنعمل الشيء اللي بيرضينا إحنا إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى ولا نعبد نفوسنا زي بتلاقي شخص مثلا اللي ااا آآ قاعد في مثلا في الساعة اللي قبل الفجر الساعة اللي قبل الفجر دي بالنسب يعني طبعا لا يخف عليكم قيمة هذه الساعة هي عظيمة عند الله عز وجل هي عظيمة في في وسط ساعات الليل والنهار. اللي هي الساعة اللي قبل الفجر فواحد قاعد ما صلاش قيام ما صلاش وتر ما عملش اي حاجة واكد حاجة ترضي ربنا تبارك وتعالى في هذا الوقت افضل حاجه ترضي ربنا في هذا الوقت رافعه الوتر انت واخد بالك بعد كده قيام عموم القيام بعد كده الاستغفار بعد كده كده فتلاقي واحد يجي يقول لك ايه طب والله انا هعمل كذا مثلا أي حاجة مثلا أنا والله هقرأ قصة أنا والله هقرأ كذا طب ليه هتقرأ كذا يقول لك يعني أصل ده يعني حاجة جاي على هواية إنما القيام والحاجات دي صعبة علي عشان كده كان في كلمة جميلة جدا لأوسي بن عبد الله كان يقول لنقل الحجارة أهوان على المنافق عفوا لنقل الحجارة أهوان على المنافق نعم أهوان على المنافق من صلاة ركعتين ان ناكل حجاره على منافقه في من صلاه ركعتين في ناس يعني نفسه ما تجيبوش من الصلاة، نفسه ما تجيبوش من الصلاه خالص بس عنده سلاد يعمل اي حاجه ثانيه بس ماهمش يصلي ليه لانه مش بيدور على اللي يرضي ربنا هو بيرضي على ان ان ترضاه ان نفسه راضيه انا نفسي عاوز كذا، فانا بعمل اللي هو ده انا بدور على اللي نفسي ترضاه انا بدور على الحاجه اللي تسعد نفسي انا بدور على الحاجه اللي نفسي تبقى مستلذه انا مش بدور على اللي بيرضى ربنا لان احيانا يا جماعة الانسان بيبتلى بالاشياء اللي هي ضد ما يعني ما يتمناه وما يشتاق اليه وما يحبه وما يعني يستمتع به بيبتلى بضد هذا الشيء عشان يشوف انت فعلا بتعبد ربنا عشان انت ليك مصلحة ولا انت بتعبد ربنا فعلا عشان ربنا سبحانه وتعالى هل هتقدر تقف ضد نفسك اللي اللي اللي اللي هي بتهوى هذا الشيء القليل ولا هتقف اللي هذا الشيء مثلا القريب من من قلبك ولا انت هتدور على اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وبيرضيه وطبعا ده صراع قوي جدا صراع قوي جدا بين الواحد ونفسه ان هو ازاي دايما بيفخر ورا نفسه انا فعلا بدور على اللي يرضي ربنا و... وبالتالي بسعى إليه وبعمله حتى ولو كان ثقيل جدا على نفسي حتى ولو كان آه يعني, آه يعني شق في حياتي ما بقدرش أعمل ما بستحملوهش ولا أنا بدور على حاجة اللي نفسي ب... بتميل إليها واللي نفسي يعني بالنسبة لها سهلة جدا وكلمتها طبعا في امور كثيرة جدا وامثلة كثيرة جدا زي ما اخونا محمد ديت الله خيرا عمال يرطب هوا امثلة كثيرة جدا للناس انتغلت بحاجات دون اشياء اعلى منها وافضل منها ليه؟ لانه كان يفكر في رضا نفسه في سعارة نفسه في متعة نفسه في راحة نفسه مش بيفكر في اللي الريضة الله عز وجل ولذلك يجب أن يقترب ربنا سبحانه وتعالى يبتلي المهم خلينا نرجع لموضوعنا المهم جدا وهو وهي مسألة رسالة وأهداف المعهد إن شاء الله بإذن الله هننزل لكم 3 أو ورقات وراءات كده بدي اف ما كانوش لست ندره بيتكلموا عن رسالة وأهداف المعهد تفصيلا احنا خلينا نتكلم يعني بأسلوك كده عام كده بنكلم بندردش مع بعض وبنسمع بعض بالكلام اللي هل نقوله الرسالة والأهداف المعهد فيها خمس محاور مهمة جدا، فيها خمس محاور مهمة جدا جدا. رقم واحد المحور الأولاني مرحلة النفس، ان المعهد ده بيعود إيه من نفسك يعني المفروض ان انت بعد ما بعد ما يعني تكون خضضيت سنة أو سنتين او ثلاثة في المعهد او أربعة. أضيف السنين دي ما ما المفروض اللي يكون في نفسك أو اللي يكون إيه حاجات اللي أنت تعلمتها أو خلصت بقى في نفسك من أهم المعاني اللي المفروض إن يكون نفسك تعودت عليها مسألة التزكية ودرع معاني القوة والطهارة والمرونة النفسية الله كلام كبير قوي وكلام جميل جدا مسألة التزكية إيه التزكية مسألة التزكية يعني التربية إننا ربي نفسي إن أنا فعلًا ما ما خليش نفسي اللي تتمكن مني انا لا تمكن من نفسي أنا لا أسوق نفسي مش نفسي اللي تسوقني نفسي عاوزة نام خلاص نام نفسي عاوزة تصلي أو ما تصلي لا أنا أرغب نفسي في الشيء وأنا اللي اللي أقوم على يعني زجها إلى صاحتي لا عز وجل أنا أقوم على زجها لصاحتي لا عز وجل أنا لا تمكن من نام الشيء اللي تتمكن مني إيه جزاك الله خير، جزاك الله خير ناس محمد. فمسألة التذكية وزرع معاني القوة وزرع معاني القوة والمرونة النفسية. مسألة المرونة النفسية إن مثلا إحنا عاوزين نوصل لمرحلة يا جماعة إن الله خيرا لما يطلب منهم اللي اللي يعملوا جداول ويعملوا مثلا ويعملوا مثلا ورشة خاصة ويعملوا كذا وكذا ان يبقى في مرونة نفسية ان هي تتقبل الكلام من المشرفة بتاعتها وان هي, وإن هي تبقى بيستعيدها مش, مش يعني محاستها ان هي عبء نفسي عليها يعني احنا عاوزين موصل نفسنا لمرحلة المرونة دي ان احنا سهلين في بعض عشان كده في الحديث وان كان في كلام يعني عن ضرعة اهل العلم من المحدثين خياركم اليانكم مناكبة في الصلاة أخياركم أليانكم مناكب يعني إيه الناس اللي يتزقوا في إيه كده يتزق معاك اللي يعني تتمييله تيجي تحشر جنب منه في الصف في الصلاة ياخدك جنب منه مش يقولك مفيش مكان ويصدق ويرجعك لا ده يعني فعلا ال ال المرودة النفسية من المسائل المهمة جدا في تربية النفس ان انت تبقى انسان مرن بتقبل, بتقبل من قدام منك الكلام وتقبل من قدام منك التواصل والكلام ده ولو حد بيطلب منك هوامر او بيقولك لي كذا او هاتلي كذا بتسمع الكلام وبتنفذ ال ما يخلف منك كما قال الله عز وجل فتاو الله له بقوم يحبهم ويحبونه. <تصفيق> <تصفيق> ذله على المؤمنين عزة على الكافر ذله على المؤمنين يعني ايه على المؤمنين يعني دليل على المؤمن يعني قدام المؤمن فرخه ضيقه زي ما بيقولوا فرخه يعني بيوديه ويجيبه انما قدام الكافر عزيز ما يقدرش يكحه في وشه سبحان الله يعني يعني تباين غريب ازاي نفس الشخص دوت عزيز وفي نفس الوقت الشخص ده ذليل قدام حد مسألة مساله المرونه دي مسألة كبيرة جدا ويعني من المتائل اللي احنا يعني نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا في بحثها ويطوبح معانيها للناس النقطة الثانية في مسألة النفس اللي هي مسألة لا يشغله البناء العلمي والعطاء والاحتراف عن صلته الخاصة بالله عز وجل وعن أوراده واغتنامه واجتهاده وجهاده الفردية الله كلام كبير لا يشتغلوا البناء العلمي والعطاء والاحتراف عن طره الخاصه بالله ان انا مش يعني في ناس يعني بيوصل لمرحله ان هو بالنسبه له هو حياتي مجهوله على المعهد اللي انا بدرس فيه او الشيخ اللي انا بسمعه او اللي الدروس اللي انا حاطها عندي على على الجهاز او الموبايل بسمعها طيب وبعدين فيني الكلام ده في حياتك فين قيامك للدين وفين اهتمامك لاجل بلاغ الناس الدين وفين ان انت بتضحي ببيتك وبتضحي بأكلك وبشربك وبتضحي بفلوسك وبتضحي بوقتك وبتضحي بمجهودك وبتضحي بصحتك وبتضحي بأي حاجة عشان الدين يعني مش عاوزين نوصل يا جماعه لمرحله ان ان الموضوع بالنسبة لنا موضوع غذاء علمي فقط احنا جايين عشان ناكل معلومات احنا جايين عشان آه آه بيقولوا ان الناس اللي عندهم معلومات دينية دول بيجوا ناس يعني إيه سوبر الصارف سوبر الصارف في المجتمع فاحنا عاوزين بقى يعني نبقى زيهم كده نبقى يعني يشار إلينا بالبنان أحيانا الإنسان بيفق في يعني غضبا عنه ومش بمزاجه طبعا في المسائل دي إن أنا محتاج العلم أنا محتاج علم. بس محتاج العلم ليه؟ بس محتاج العلم ليه؟ هل أنت تحتاج العلم عشان فعلا أنت تقوم بعمل هل أنت محتاج العلم عشان هو غذاء بالنسبة لك أنا بتعلم عشان أنا بعلم أنا بتعلم عشان أنا بعامل بال بال بما عارمك ولذلك يقولك إيه في في بيت الشعر يقول لك العلم هتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل العلم هتف بالعمل يعني هتف بالعمل نداء يعمل فإن أجابه لو جه خلاص يبقى ثبت العلم وثبت العمل فإن أجابه وإلا ارتحل خلاص يروح العلم يعني لو ما فيش علم ما فيش عمل ما فيش علم اه ما فيش علم خلاص العلم يروح العلم يروح لو لم تعمل بهذا العلم طب قول لي يا عم الشيخ دا احنا منشوف ناس اللي عندهم علم كبير جدا وما بيعملوش وتيجي تسأله بأي مسألة ما هو مشترته حبيبي يكون يذهب العلم يذهب بكتلته انه مش حافظ المسائل وحافظ الاقوال والكلام ده لا دا يذهب نور هذا العلم من قلبه يبقى حتى مهما يسمع ومهما يقول ومهما يشوف من الدلائل والأشياء العلمية دي لا لا لا ينتفع بها الأثر النقطة الثالثة المسألة احترام العلماء والدعاء في صدر المتزم فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتنكر لفضهم احترام العلماء والدعاء في صدر الملتزم إن اللي عارفين طبعا من علمني حرفا سرت له إيه سرت له عونا صح كده؟ من صورة له عبدا ولا حاجة صورة له عونا ان فعلا يا جماعة ان احنا نصل الى هذه المرحلة من الرقي ان احنا نحترم كل عالم وكل داعية كان طبب ان احنا آه آه اتعلمنا او خطينا خطوة في طريق الله عز وجل ويعني يبقى ليه مقام ومكانة في صدور الناس وفي صدورنا نحنا اولا طبعا اللي اللى في احترام العلماء والدعاء في صدر المتزم دي من الأشياء اللي إحنا بنحاول بن في في في المعهد نغريتها في نفوس الناس رقم 4 الحياة في سبيل الله عز وجل يعني احنا بنقول إن الناس يعني إن أو في الناس يقول لك نتمنى أن نموت في سبيل الله طب ده حاجة جميلة جدا والله بس في حاجة أفضل اللي هي إيه؟ إن أنت تعيش في سبيل الله لأن ان أنت تموت في سبيل الله ده حاجة ثالث هديك في لحظتها إنما إن أنت تفضل عايش في سبيل الله ده حاجة كبيرة جدا حاجه كبيره جدا ان انت تعيش في سبيل الله سبحانه وتعالى عشان كده من اهم الرسائل من أهم الأهداف عندنا في المعهد التاهيل للحياه في سبيل الله وليس فقط الموت في سبيل الله ان انت تعيش في سبيل الله ان انت تبقى فعلا واحد عايش لله سبحانه وتعالى حامل هم دين ربنا سبحانه وتعالى ان انت موضوع الدين ده بيمثل عليك بيمثل ليك في حياتك يعني ده ده مشروعك <تصفيق> عرفين كده زي بالضبط زي ما الأخت كده جدا الله خيرا بتجهز طبخة كده وتعملها لزوجها ولا بتجهز طبخة تعملها لأهلها في البيت ده مشروع يومي كده تعمله أو الأخ اللي في الكلية أو الأخت اللي في الكلية أو الأخ اللي عنده مشروع أو الأخت اللي عندها مشروع وبتديره انت بتبقى وقت جنب منه لحظة بلحظة وعاوزوا ينجح وأي حالة غلط بتظهر أو أي مثلاً اي مثلا اي حاجه بتحصل كده جنب منك بت يعني بت بتلوث على المشروع بتاعك بتخليك تتجنن الاخت اللي بتطبخ زي ما بقول لك ما بقول لكم بتبقى واقفه جنب الطريق بتبقى بدي بالدقيقه واقفه له وبتظبط البوتاجاز عليه وبتعمل مش عارف ايه وبتستنى مش عارف تعمل ايه والكلام ده ليه لان ده مشروعها اليومي ده مشروع اليومي اللي, هت اللي المفروض ان هي تتلوث بيه اخر اليوم ف ان احنا ازاي نفهم ان الدين بالنسبة لنا كده إن كل يوم ان الدين بالنسبه لنا كده انا مسؤول كل يوم عن الدين ان النهارده مين اللي كسب مني فهمه الدين النهارده مين اللي اللي اللي قدر ينتفع مني في الدين مين اللي قدر النهارده يوصل ويحمي الدين من شبه من شبهه من الشبهه اللي بتترمي على الشباب والبنات في الجامعات وفي الشوارع والنوادي والمسلسلات والافلام والقنوات والنت والكلام كله مين اللي الدين بالنسبة له يعني يعني بيبقى قلبه معفور كده لما بيشوف واحد من الناس بيقول ده أنا بسمع فلان من أهل البدعة أو أنا أمين اللي فلان اللي بيسمع في اللي بيقول كذا من, من الشبهات ضد الدين مين اللي قلبه بيتحرق وبيبقى شايل هم الدين وبيفكر بطريقة سليمة وبطريقة ذكية إزاي يصحح هذا هذا المقام وهذا الحال مش بيقول لأ بقى ده, ده, ده عالم ضائعة أو عالم مش عارف متخلفة أو مش عارف إيه أو يخش شمال في الناس ويزعق لهم والكلام ده لا لا لا لا بيفكر ان ده مشروعه انت بتحل قدمة مشروعك الشخصي انت يعني, يعني زي ما بقول لكم الدين ده في كل يوم يا جماعة ده الحاجة اللي انت يعني عايش عايش عشانها ان انت كيف تعيش في سبيل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة التأهيل للتعايش في هذه المجتمعات والقيام بالدور الحقيقي في قيادة الحياة ان, إن احنا يا جماعة ان الإخوة والاخوات اللي معنا ربنا يبارك فيكم وربنا يستعملكم ويبارك في مجهودكم ويبارك في أعماركم ويبارك في بذلكم ويبارك في مذكرتكم ويبارك في علومكم ويبارك في بيوتكم ويبارك لكم في أوقاتكم وامتحاناتكم ويوفقكم في كل شيء بتعملوه أنهنا زي نتعايش في هذه المجتمعات اللي يعني أغلب مجتمعاتنا اليوم ربما تكون في ظاهرها يعني بتنفر من الدين بتضاد الدين النهاردة الواحد عشان يتجوز مثلا ويعمل فرح إسلامي الناس كلها بتقف ضده النهاردة الواحد عشان مثلا يمشي بنمط ديني في بيته يسير بيته على نمط ديني حاجة صعبة ويقابل مشاقه ويكلموا يا عمي ما تعملش كده ومش عارف ايه ازاي ان احنا نعيش في هذا المجتمع ونقوم بدور حقيقي في قيادة المجتمع ازاي ان احنا يعني في ناس بتوصل لمرحلة انه هو بيبقى مكسور قدام الناس مش عارف يعمل ايه يا عمي خلاص بقى انا ازهقت من الناس بتقوله ومن الناس بتعمله اللي عاوز يعمل حاجة يعملها واللي مش عاوز يعمل حاجة ويتخلى عن دوره في قيادة الحقيقة. لا, لا, لا, لا. احنا عاوزين نوصل لمرحلة ان احنا في وسط هذا المجتمع الذي الل مليء بالفساد واللي طلعت فيه بنت تقول لك سينجل مدر واللي طلع فيه ولد يقول لك مش عارف ايه واللي طلع فيه ناس يقولوا مش عارف ايه والأفلام اللي بتذاع والشبهات اللي بتقال ضد الدين في وسط هذا المجتمع اللي يعني مليء بالفساد الا ان احنا لا نتخلى عن دورنا في طيادة المجتمع ما بنستخباش من نجري على, على على اوكار نستخبى فيها من من حماية الدين لا احنا وقفين صدورنا او نحورونا دون الدين كذلك ايضا من الحاجات مهمة جدا في النفس ان يكون الشخص اضافة للواقع لاعب لاعب كلمة ديها الجماعة صعبة جدا ان الواحد يحس ان هو على الدين يعني تمثلوني آسف والله يعني أنا طبعاً ما عرفش ااا الأخوات جزاهم الله خيراً أنا ما عرفش من ال ال اللي, اللي كذا واللي كذا بس يعني من من اللي مكتهدة ومن اللي مش مكتهدة مع إن ما شاء الله يعني أغلب الأخوات مستواها متميز جداً بس في يا جماعة هل الأخت وجودها في الورشة عب على المشرفة بتاعتها ولا وجودها إضافة للمشرفة بتاعتها يعني في فرق بين واحدة مع يعني مثلاً المشرفة تعدي ال ال الورشة الخاص بيبقى في فرق بين واحدة بتيجي تقول لها يا أخت فلانا عملت كذا ولا ما عملتيش طب أساعدك في حاجة طب أعملك كذا وفي فرق بين واحدة الأخت المشرفة تتصل بيها يا أخت فلانا الجدول بتاعك ما تردش يا أخت فلانا الـ الـ الاستفادات بتاعتك ما تردش يا أخت فلانا عملت إيه ما مفيش فايدة تجيبها يمينش ملع يبقى عليها بت يعني بتخليها يعني اتفضل الله يتبو لي يعني ممكن توصل لمرحلة ان هي يعني تقول الله يسامح اللي شغلني في يعني في, المك في المكان ده واللي خلاني اوافق على ان انا اكون في المكان ده يعني يا لازم لازم من, من اهداف المعهد ان احنا نبقى شخصيات ايجابيه بتتعامل مع الواقع وبتعرف تكون اضافة ما هيش كماله عدد ولا هي عبء على الناس في, في في حياتها واذا كنا يعني احنا اذا كنا جوه المعهد اصبحنا عبء على الناس اللي معنا في الدين فمن باب قبل ان احنا هنبقى على الناس في الشارع عبء وده حاجة مشكلة كبيرة جدا ده ما ينفعش لا يليك بالملتزم ولا يليك واحد بيدري التربية ولا يليك واحد هكذا ان يكون عبء على حد جنب منه في الواقع بتاعه وفي المجتمع بتاعه لابد ان يكون اضافة له لا. لابد ان يكون اضافة له دايما فكري او فكر بايجابية في اللي قدام منك انا ممكن اعمل ايه عشان اساعد اللي قدام منك فكده كده أول حاجة عنها مسألة النفس. ثاني حاجة مسألة الدين. مسألة الدين الدين إن إحنا إزاي نكون مرتبطين بالوحي ارتباط عملي نحل بمشاكل الواقع نحل بمشاكلنا. إز إزاي لما يكون عندنا مشكلة في صلاة الفجر أو الوقت عندها مشكلة في معصية من المعاصي أو آخر عندنا مشكلة معصية من المعاصي اللي ما تعرفش تمسكه ااا إيه... عينها ما تعرفش تمسكها ااا إيه... ما تعرفش تتحكم فيها. صلاةنا ما تعرفش تضبطها ورد القرآن. إزاي ان احنا نرتبط بالواحد ارتباط عملي يحللنا مشاكل الواقع. النقطة الثانية ازاي ننمي مهاراتنا في الدعوة إلى الله عز وجل دي من أهداف المعهد ومن رسائل المعهد. الحاجة الثالثة ان احنا نبقى برضو عندنا نصيب من العلوم الشرعية ده مش معناه ان احنا برضو هنرمي العلم جانبا احنا بنتكلم في التربية ومنقول التربية مهمة جدا جدا جدا ومع ذلك بنقول يا جماعة العلم مهم جدا جدا بس التربية مهمة ده بداية هي اللي هي اللي بتبدأ تنطلق منها لازم تتربى عشان تبدأ تنطلق ولما تنطلق محتاج تتربى ولما تكمل في الطريق محتاج لتابية وتفضل في هذا الطريق تحتاج إلى تابية وتذكية حتى تلقى الله عز وجل رابعا إن شخص يكون له دور في المواسم والنوازن له دور في الفتح والإغلاق يعني يا جماعة اللي اللي إن الدين بيقول لك ان انت لازم يكون ليك دور في المواسم والنوازل يعني احنا مثلا دلوقتي اي اي في مثلا اللي هو مثلا اسمه شام النسيم مثلا اللي جاي هل انت ليك دور ولا ما دور مثلا يعني بعض تقاليع والتقاليد اللي بيطلعوها يقول لك كزبه هل لنا دور ولا ما لناش دور بنقدر نسد في الحاجات دي ولا ما بنقدرش نسد بنقدر نكلم الناس ونقنعهم ونقولهم إن الكلام ده صح وغلط ولا لا لينا دور ولا ما لناش دور النوازل مثلا زي زي حلب زي أزمة كذا زي ازمه كذا ايام كذا،, كذا احنا بنعرف نتصرف في الأزمات دي بيبقى لنا دور إيجابي بنعرف فعلا يعني نسوق لمشكلتنا ونقدر نسوق لمشكلتنا أو بنقدر ندافع عن مشكلتنا لينا دور في المواسم يعني احنا مثلا داخلين على شهر رجب احنا شهر رجب وداخلين على شهر شعبان وداخلين على شهر رمضان بعد منهم بنقدر ننزل نكلم الناس عن المواسم دي لينا دور في هذه المواسم بنقدر نجيب الناس جنب مننا في رمضان ونوقفهم جنب مننا إيه اللي, إيه اللي فالإنسان اللي اللي بيتربى لابد إنه يكون له دور في الفتح والإغلاق في المواسم والنوادر <تصفيق> بعض الناس للأسف بيوصل لمرحلة إنه إيه ومن الناس من يقول وأمنا بالله <تصفيق> إحنا معاك يا لاعا إحنا بنحب الدعوة إحنا بنحب التربية إحنا مش عارف إيه فإذا أوزية في الله الله أكبر أول ما يجي بالاختبار أول ما يجي بالابتلاء أول ما يجي ال ال اللي ال الحاجات اللي تثبت هو فعلا على الطريق ولا مش على الطريق فإذا أوزية في الله جاع فتنة الناس كعذاب الله عز بالله والذين كفروا بربهم يعدلون يخلي عذاب الناس أو عفوا كلام الناس عليه يخلي يخلي يخلي ي يجعله كعذاب الله عز وجل يزعله كعذاب الله عز وجل اعوذ بالله زعل في الناس, الناس كعذاب الله ولا ان جاء نصر من ربك أول بقى ما يجي بقى الدنيا تتفتح وربنا يبارك ومش عارف ايه وقت الاغلاق محدش حد يعني الناس بتبقى مضغوطه ومحدش وبتلاقي للأسف الاخوه بتقل ومش عارف ايه وقت الفتح بقى ايه اللي بيحصل ولا ان جاء نصر من ربك اول من ربنا بيفتح للأسف لان ده للأسف بعض الناس بيتخيل ان ده حاجة حلوة لا لا لا, لا اللي وقت الفتح مش كل الناس اللي معنا في الفتح هي دي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قابلها لا ده في ناس عشان كده ربنا قال بعد الآية دي ايه ولا علمنا الله أمنوا ولا دينه عمنه ولا علمنا المنافقين ايه صعبة جدا ايه صعبة جدا آيه فإذا أذى في الله جعل في الناس الناس كعذاب الله ولا إن جاء نصر من ربك لا يقولون إن كنا معكم أو الله بعلم بيننا في صدور العالمين أنتم تتحقق على منا جماعة فده يعني بعض الأسف الوقت أذى مننا اللي فاحنا اتكلمنا النهارده عن ريتالت واهداف المعهد احنا منزل لكم الصفحات دي بعتها لكم على الواتس وهن هنبعتها لكم على الجروبات شاء الله باذن الله مش بعتها المشرفات لكم ولكن اتمنى الاخوات لكم على على الجروبات بتاعتكم هبعتلك انا محمد ان شاء الله على ال على, الـ على وإن شاء الله نبعثها للمشرفات والمشرفات يبعثوها للأخوات اللي معاهم في الورش والكلام ده أتمنى أن الناس تقرأ الرسالة وأعداها في المعهد لأن النطوة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا في نقطتين بس مهمين جدا مسألة إرسال الملفات في وقتها احنا قلنا يا جماعة أن الأخوات بارك الله فيهن وجزاهن الله خيرا ويعني وأتم الله عليهن نعمة السكر والعافية ايه جماعة بعد إذنكم احنا عاوزين الجداول ليله السبت عفوا الايام السبت احنا عاوزين الجداول يوم السبت عاوزين الأوراد معانا يوم السبت مين الـ يعني الـ الـ الـ من المشرفات يعني يعني تتقسموا الواجبات مساعدين حد يا جماعه من المشرفات يبقى حاسس ان الموضوع ثقل عليه احنا قلنا يا جماعه يعني احنا كنا الاول بنقول لا لحد ظهر الحد لا احنا لغينا الكلام ده خلاص إحنا دلوقتي يا جماعة بعد إذنكم احنا بنأخذ تقارير من يوم الحد اليوم السبت اللي بعد منه من يوم السبت اليوم السبت اللي بعد منه فلازم تدونوا ال الأوراد يوم السبت بعد العشاء مباشرة يوم السبت بعد العشاء مباشرة لا يوم السبت يبدأ في الأسبوع الجديد يوم السبت يبدأ في الأسبوع الجديد انا عاوز من يوم السبت لحد يوم الجمعة من يوم السبت لحد يوم الجمعة تمام يوم السابد يبقى في الأسبوع الجديد يعني أنا النهار الاثنين سوف على ثبت اللي فات لحد الجمعة اللي فات هذه النقطة الأولانية مسألة ارتال ملفات في وقتها طبعا الأخوات المشرفات إن شاء الله بإذن الله أتمنى بقى من كل واحدة أن هي هتلم في فايل واحد بDF تعمل لنا الحضور وتعمل لنا التقييم بتاعها في داخل الورشة وتعمل لنا الـ الـ الاوراد وتعمل لنا الاستفادات في ملف BDF واحد بحيث أننا نستلم ملف بتاع الورشة ذات نفسها ويعنون لنا الملف BDF يعني ورشة رقم كذا الدرس الرابع أو الدرس السابع مثلا الدرس السابع ورشة أربعة الدرس السابع ورشة خمسة النقطة الثانية مسألة نداء إلى كل الأخوات ربنا بارك فيهم ويستعملهم وإحنا عايزون الله إن فعلاً يعني نجربين إن الواحد بيجمع ما بين بيته والمذاكرة وما بين الكلية والمذاكرة وما بين حياته والمذاكرة حاجة فعلا طبعا بتتطلب من الواحد مجهود لا مشاحة في ذلك لكن أتمنى من الأخوات ربنا بارك فيهم الإيجابية والتفاعل مع المشرفات يعني يا ريت رجاح المشرفات الأخت اللي المشرف بتتصل بيها ترد عليها من قبل ما تتصل بيها أصلاً يعني يا ريت يعني نبقى أكثر إيجابية إنه الأخوات نفسهم هما اللي بيتصلوا بالمشيفة يعني يا جماعة تعالوا نحترم أدوار بعض تعالوا نحترم استعمالنا ل... يعني ربنا سبحانه استعملنا في أماكن معينة كل واحد ربنا استعملنا في مكان معين تعالوا نحترم هذه الأماكن وهذه الأدوار وإلا يعني هن... هنبقى مشوق على بعض ويعني هنبقى عيب على بعض و هيبقى يعني في الأخير إحنا مش مستفيدين يعني العشر خ خمستاشر أخت اللي معاهم مشرفة اليوم المشرفة ديت يوم ما يعني لا قدر الله يكون عندها ضف أو يكون عندها شيء ويتتأخر ايه اللي بيحصل من الأثر بالنيل المجموعة كلها مع التلامي طب يا جماعة بعد اذنكم حد منكم يمسك المجموعة بعد منها الأخت عاوزة ترد أسبوع أو عاوزة ترد أسبوعين حد يمسك المجموعة بدلها مفيش روح مضرة مفيش فيش إيجابية ليه كده يا جماعة لازم يا جماعة نبقى عندنا مرونة وبقى عندنا إيجابية وتفاعل مع الـ الـ الـ الـ الواقع اللي احنا يعني مع الشيء اللي احنا شايلينها احنا كلنا شايلين شيل بعض احنا المفروض ان الأخوات جزاهمنا الله خيرا احنا المفروض ان نقول ان لأخت يعني حطة في دماغها ان احنا كلنا بنستكفيه بعض عشان نوصل لرضى الله سبحانه وتعالى ونوصل لحسن الخاتمة ونوصل لجنات النعيم ان شاء الله بإذن الله فيعني اتمنى اتمنى اا وفكره جميله جدا ان احنا نعمل نائبه في كل ورشه يعني خلاص يعني جزاك الله خيرا ان نفعل هذا الشيء ان شاء الله باذن الله الاخوات المشرفات يختارن نائبه لها في كل ورشه ويا ريت الكلام ده يوصلني ان شاء الله باذن الله اليوم او غد ان كل ورشه مين النائبه بتاعتها كل فائده ورشه مين النائبه بتاعتها يبقى جزاكم الله خيرا ان شاء الله باذن الله فيعني نداء الى الاخوات بارك الله فيكم والله يعني احنا فعلا بنجتهد قدر ما نستطيع ان احنا كيف نخفف عنكم وكيف يعني نيسر لكم الامور وكيف نهون عليكم الدنيا وكيف نوصل اليكم المعلومة بسهولة وبيسر وإلى آخرة وكيف لا نشق عليكم وكيف لا نجعل هذا الامر بالنسبة لكم عثير ولكن يعني اجتهدوا معنا اللي اللي اكتاله معانا ان انتوا تريحه بعض وان نشيل هم بعض وان احنا, بعض وإن إحنا عندنا روح ايجابيه وروح مبادره ويبقى عندنا تفاعل وان احنا شايفين شاي شاي شاي ان احنا دي دادين ده دين ان احنا شايلين اوراد بعض والاخت المسؤوله عن اورادنا دي ده يا جماعة احنا بنساعد بعض وبنشد في بعض عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى فا اه طبعا انتوا اللي تختاروا اللي المشرفه هي اللي تختار ان محدش محدش من المجموعة معاكي او غالب المجموعة معاكي اتفقوا على واحده اختاري انتي واحده على طول <تصفيق> ويبقى جزائكم الله ااا <تصفيق> لا يعني اتمنى ان ما نعملش تسليمات متاخره ولا حاجه لان للاسف التسليمات المتأخرة دي بتتعبنا احنا حتى في التصحيح وتصوير الورق والكلام ده ممرق جدا يعني انتوا لو الموضوع مرهق ازاي ومتعب ازاي فان شاء الله بإذن الله استنى من من حضراتكم اشعار بان كل واحدة اختارت او ورشتها اختارت مشرفة لها <تصفيق> ماشي الواجب لبا تمام الواجب لبا توكلنا على الله التكليف الأسبوعي هنسمع درس من هو الله للشيخ محمد حسان التكليف الأسبوعي هنسمع درس من هو الله للشيخ محمد حسان التكليف الأسبوعي هنسمع درس من هو الله للشيخ محمد حسان هل قراءه الورد بعد خروجه يمكن أن يدرج بالجدول لا يا محمد إذا قضيت الوردة بعد خروج وقت أنت بتعمله نفسك لتربية نفسك لكن لا يدرج بالجدول أو قد تنبه عليه في أسفل الجدول أو قد تنبه عليه في أسفل الجدول أن أنا قد فعلت جذة ولكن خارج الوقت إن شاء الله بإذن الله أتمنى يعني يعني ما لحناش نعمل افتح لقلبك إن شاء الله بإذن الله المرة جاية يبقى افتح لي قلبك ان شاء الله بإذن الله المرة الجاية افتح لي قلبك عاوز الأخوات بإذن الله يعني اللي عندها شيء يعني الحمد لله ما شاء الله النهاردة وصلتني كمية أسئلة أنا مفروض جدا بالأسئلة والحاجات اللي, اللي وصلت نهاردة كلام جميل جدا وكلام نواقعي دكتورة إشراق جزيلا خيرا بعتت لي كذا حد كذا سؤال أتمنى أن نحن يبقى معنا المرة الجاية ما شاء الله اه م شاء الله اه يعني تتشرف ورشة معنى الى فردوس بتكريم الطالبة عبير أبو المكرم اذيك احصها على اداة في وقته ما شاء الله اه اتفضل يطبعك يا الله خير ان ربنا احفظك ويحفظها ويبارك فيك جميعا يا رب إيه اللي إيه إن شاء الله بإذن الله يا جماعة، المرة جاء بإذن الله هيبقى افتح لي قلبك، الناس تبقى مستعدة، الناس ركز في حياتها، ايه المشاكل اللي عندها، ايه الحاجات اللي عاوزين نتفسروا عنها، ايه الحاجات اللي عاوزين نتكلم فيها ونحلها بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا ينفع بينا وبيكم يا رب، ويبارك فيكم جميعا، ويعني وي وربنا يعني أتمنى أن الله عزوجل يفتح عليكم في المذاكرة ويفتح عليكم في ال في طلب العلم ويفتح عليكم في حياتكم ويفتح عليكم في كلياتكم وفي بيوتكم ويبارك لكم في أولادكم وفي مذكراتكم وإن شاء الله بإذن الله هذا العمل احتسبوه عند الله عزوجل إنه يكون سبب يكون سبب في بركة أعماركم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا بارك لكم رب واحفظكم ويبارك في الأخوات المقتتيدات ويبارك في الأخوات المشرفات ويستعملنا دائما في طاعته. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما قلنا يا جماعة إن شاء الله درس التكليف الأسبوعي هيبقى درس الشيخ حسان من هو الله ربنا يبريك بكم رب وينفع بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته